كيف نعظم محبة الله في القلب كل كل ما ترى حولك من دفع النعم يبينك يبين لك عظمة الله فلا احد حق ان يحب بحق إلا هو جل وعلا او أحد أمرنا الله ان نحب الله من الناس يتقون دون الله انداد كحب الله والذين أمنوا حبا لله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 فوجب أن معظم ما تبارك وتعالى أزقنا الله إياه.